إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قطيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومت اللهم بأسماعنا وبصرنا وقواتنا أبدا ما رَبَّنَا مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَنَصْرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فينا وَلَا يَرْحَمُنَا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 يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودم الأعداء الدين اللهم ربنا عز جارك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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم من النار اللهم اعتق رقاب والدينا من النار اللهم اعتق رقاب ذرياتنا وازواجنا من النار اللهم اعتق رقاب ارحامنا واصحابنا من النار ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا سامع الصوت ويا سامع الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لجابر وزايد اللهم اغفر لجابر وزايد اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه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 وبالسيئات عفو وغفران حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمينين وإلى أعلى درجاتك سابقين وبجودك ورضوانك واثقين وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم آمنا في اوطاننا اللهم من اراد بلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره اللهم أصلح أحوال المسلمين